ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلاقه مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين.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 لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهم وصبغ للآكلين وإن لكم في الأعمال عبرة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 فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين ان في ذلك لآيات لا وان كنا لمبتلين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 يَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا فِي الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثٍ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 بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا, حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم كرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا, فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا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 وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا ا مِتْنَا متنا وكنا ترابا وعظاما قالوا ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما لمبعوثون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 قل فأنا تسحرون بل اتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهُمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بعضهم على بَعْرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عالم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تريني مَا يوعدون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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعني أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائنها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ فَلَا بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقّلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك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 وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا عَصَوا وَأَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَدْ كُنْتُمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إِلَّا لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون